والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا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 زوجات وأنزل لكم من الأعجام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله رب ربكم له الملك لا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 انك من اصحاب النار اما من هو قال تانا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اول الألباب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 أولئك هم أولو الالباب الألباب حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف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 فسلكه يا نابي عفي ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لآل الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ لِرَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 ولقد ضرّدنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون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 لهم ما يشاءون عيد ربهم لهم ما يشاءون عيد ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون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 فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.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 124- وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 125- وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 126- فإذا مس الإنسان ضر دعانا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 ان لي كروه او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كروه فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها بلى قد اتكاء اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم ما مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسه سوء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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لا يحبطن عملك لئن أشركتَ لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا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 يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الارض الا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ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 قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مث المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة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 بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين